والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم مح لِنِين غير مسافح فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ دَارٍ الفرض إن الله كان عليما حكما وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ منكم أن ينكح مِنْ قُم طَوْلاً أَيْنَكِ حَلْ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ قُمْ مِن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 لا بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أُحصِن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص. وما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبر خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم وي يَأْكُم سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ